لله رؤفٌ بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله رسول الرحيم قل أطيعوا الله والرسل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 اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لك ما فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السميع العليم.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 زها بك وزريتها من الشيطان الرجيم، فتقبلها ربها بقول حسن، وأمتها نبأ حسنا، وكفلها زكريا.